بسم الله عندما من من قياده ما هو المفعول مع مع لجنه امم كتاب وعند من نعم هو الاسم وصول الذي ينكر بيانا أحسنت فالمفعول لأجله يؤتى به لبيان العلم التي وقع من أجلها السبب ما هي علامته فرنا له علامة أن يقع جوابا لما فعلت جئت أو سافرت طلبا للعلاج مثلا لما فعلت السفر فالجواب فعلتوني لأجل كذا لطلب العلاج فهذا هو المفعول لأجله هو الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل لماذا وقع الفعل من الفاعل فالمفعول لأجله يؤت به لأجل بيان هذا السبب الذي جعل الفاعل يفعل الفعل ما هي حوال كم حال المفعول لأجله نعم له ثلاث حالات إما يكون مقرولا بأن أو يكون مضافا أو يكون مجردا من إضافة وأل أحسنت فما هو الأقل استعمالا استعمل قليلا المحل بأن فهذا الأكثر فيه أن يجر لكن يجوز نصبه فمن نصبه من يذكر شاهدا على نصبه أكثر فيه أن يجر ويجوز نصبه فما هو الشاهد على نصبه؟ ونضع الموازين القسطة فمنه من أعربَ القسط مفعول لأجله أي نضع الموازين لأجل العدل وبيان العدل وبيان القسط ومنه من أعربًا هو الموازين ونضع الموازين التي هي عدل فهو صفه موازين الموصوفة بالقسط والأقرب أنه مفعول أجره في الظاهر ونضع الموازين لأجل القصد ولأجل العدل. طيب مثال المضاف مفعول أجره مضاف ما مثاله؟ أجعلنا صابع في آذانهم من الصاعق حذر الموت. نعم مثال مجرد من إضافة. غيركم لا يدرس معنا لأربع نفر م? نعم حسنت من بعد إيمانكم كفارا حسدا ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا الشاهد حسدا وفعول أجله أن يصنعون هذا الفعل ويسعون فيه ويجتهدون فيه ما ليس له لهم حامل عليه إلا الحسد فالحسد مفعول لأجله لأنه سبب في بيان ما ذكر أنهم يدون ذلك ويدون ردة أهل الإسلام لأجل الحسد تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون فحزن مفعول لأجله مبين سبب فيض العيون بالدموع تفيض من الدمع حزناً لماذا فاضت العيون حزناً لماذا فاضت العيون من الدمع لأجل الحزن الذي حصل لهم فهو فعل لأجله مبين الفعل أو لسبب قوع الفعل وهو الفيض تفيض بسم الله نحن درس قال رحمه الله المفعول معه قال باب المفعول معه أو هذا المفعول معه من المحقق لكن عندكم ش المفعول معه عندكم في المتن في المتن هل هي موجودة في المتن ما هو الذي مع الشرح من عنده متن خالص ولا باب المفعول معه باب إذا هذا المفعول معه من قال رحمه الله باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيان الذي يذكر بيانا أو الذي يذكر إيش عندك في لبيان ما عندي لبيان الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة انتهينا من باب المفعول لأجله وهذا آخر باب المفاعيل وهو المفعول معه وأخره رحمه الله عن ما تقدم من المفاعيل فقال فيه باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان ما فعل معه الفعل أي أن المفعول معه يؤتى به لأجل ما ذكر يؤتى به لأجل بيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها هذا معنى التعريف أن المفعول معه تقول أي أن يذكر لبيان الذات أن يذكر لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها أن يذكر بيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها فهذه حقيقة المفعول معه أنه يؤت به لأجل بيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها ذاكرت والمصباحة فالمصباحة مفعول معه لأنه ذكر بيان الذات وهو المفعول معه التي فعل الفاعل وهو أنا ذكرت والمصباحة فالمفعول معه يذكر لبيان الذات التي صاحبت الفاعل عند حصول الفعل معه عند حصول الفعل منه هذا باختصار المفعول معه يذكر لبيان الذات التي صاحبت الفاعل عند حصول الفعل منه ذكرت والمصباحة فالمصباح مفعول معه لأنه ذكر يبين الذات التي حصل الفعل بمصاحبتها التي حصل الفعل أي فعل الفاعل بمصاحبتها وهي المصباح هذه حصل الفعل بمصاحبتها واضح هذا هو. هذه حقيقة المفعول معه وقوله الاسم خرج به الفعل والحرف فإنه ملائق ونان من هذا الباب باب المفعول معه أي باب المفعول الذي حصل معه الفعل وقع معه الفعل وهو مفعول معه أي حصل معه فعل فقوله في التعريف هو الاسم المنصوب خرج به المرفوع والمجرور لا ملايق وقوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور فإنه لا ونان مفعولا معه فإذا خرج بالاسم الفعل والحرف وخرج بالمنصوب المرفوع والمجرور فلا يدخلاني في باب المفعول معه لأن المفعول مع الصلاح هو ما ذكر اسم منصوب طيب الذي يذكر نبيان من فعل معه الفعل خرج بقية المفاعيل خرج بقية المفاعيل فإنها لا تذكر لأجل هذا وقد علمت أن المفعول لأجله يذكر نبيان السبب الذي حصل من أجله الفعل ما يذكر لبيان من فعل معه الفعل وإنما يذكر لبيان السبب ما هو السبب الذي جعل الفاعل يفعل هذا الفعل أليس كذلك؟ فإذا المفعول معه يختلف عن المفعول لأجله المفعول لأجله يذكر لبيان من حصل معه الفعل ما هو الاسم الذي حصل معه فعل الفاعل هذا فهو يذكر لأجل هذا لبيان هذا الأمر والمفعول لأجله يذكر لأجل بيان السبب الذي جعل الفاعل يفعل الفعل هذا واضح. جئت دماج طلبا للعلم فهو ذكر البيان السبب الذي جعلني أفعل إيش هذا الفعل وهو المجيد أما المفعول معلأ ما يذكرني أجل هذا الغرض وإنما يذكرني بيان الذات التي حصل الفعل بمصاحبتها هذا واضح وبقية المفعيل أيضا ليست من هذا الباب المفعول به, به تقدم معقب الذي وقع عليه إيش فعل الفاعل وقع عليه فعل الفاعل وكذلك ظرف المكان وظرف الزمان يقع فيهما فعل يش الفاعل فهما ليس من هذا الباب فإذن قوله الاسم خرج به الفعل الحرف والمنصوب خرج المرفوع المجرور والذي يذكر البيان من فعنا معه الفعل خرج فقية المفاعيل فإنها لا تذكر لأجل هذا الغرض المذكور ثم ضرب مثالني رحمه الله فقال قال نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشب فمن يعرف هذه الأمثلة من يعلم المثال الأول فضل نعم جاء في علماق مبني على الفتح لا محل له من العراب والأمير فاعل مرفوع لأم ترفعه الضم الظاهر عن آخره والجيش الواو واو المعية هكذا يقال في الواو التي تسبق المفعول معه التي تسبق المفعول معه لأن المفعول معه يكون مسبوقا بهذه الواوي لابد منها لابد منها تكون قبله واو يقال لها واو معية أي تكون بمعنى مع صميت واو معية لأنها تكون بمعنى مع جئتو والجيش أي مع الجيش أي مع الجيش فهي واو المعية لأجل أنها تفيد المصاحبة فهي بمعنى معه فيكون وقتي ووقت UH جيش واحد بخلاف واو العطف ما تفيد هذا واو العطف أقدم معكم جاء زيد وعمر قد يكون المجي معا في وقت واحد وقد يكون زيد تقدم على عمر أو عمر تقدم على من على زيد لأنه لمطلق الجمع فقط لا تفيد المعية لا تفيد المصاحبة بخلاف هذه الواو إذا قال الشخص جئت والجيش ونصب الجيش نعلم أنه جاء مع الجيش في وقته في وقت واحد وهذا من الفروق بين واو المعية واو العطف و أو المعية تفيد المصاحبة أي أن ما بعدها وما قبلها وقع في زمن واحد و أو العطف لا تفيد هذا تفيد المشاركة فقط جاء زيد وعمر أو جئت والجيش إذا قلت والجيش جاء الأمير والجيش مثلا ما تفيد أن الأمير مع الجيش مع بعض ربما تقدم الأمير في طائرة قبل من قبل الجيش وربما الجيش تقدم قبل الأمير حماية وتمهيدا لمجيء الأمير أليس كذلك لكن لما قلت جاء الأمير والجيش، علمنا أنهما جاءا في زمن إيش؟ في زمن واحد لأن هذا الواو يقال له واو المعية أي واو المصاح المصاحبة تفيد أن ما بعده وما, حصل وما قبله وقع في زمن واحد هذا واضح فينتبه لهذا فالنصب تستفيد منه على المعية أن ما قبله وما بعده حصل في زمن واحد وأما العطف ما استفيد هذا الشيء فقد يكون في زمن واحد وقد يكونان عني ايش؟ مختلفين في الزمن مختلفين في الزمن الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول طيب والجيش الواو واو المعية والجيش مفعول معه لأنه حصل معه فعل أقيل له مفعول معه حصل بمصاحبته فعل الفاعل مفعول معه منصوب على ما تنصب المتعى على آخره لأن المفعول معه من المنصوبات وهو منصوب فلا تقول والجيش على أنك تريد مفعول معه إذا قلت والجيش نقول هذا عطف ما هو مفعول معه مفعول معه يكون منصوبا واستوى الماء والخشبة نعم استوى فعل الماء بمعنى ارتفع طيب ما بنع الفتح المقدر منع من ظهور التعذر والو والماء فاعل مرفوع لم ترفع ضم الظاهر عن آخره والخشب واو المعية والخشب مفعول معه لأن وقع بمصاحبته فعل الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل المفعول مع هذا والسبب في ذكره أنه يبين من فعل معه الفعل فالخشب فعل معها فعل وهو الاستواء والجيش فعل معه فعل وهو إيش المجي هذا واضح هذا هو هذه صفة ووظيفة المفعول معه يذكر لأجل هذا الغرض. طيب قال رحمه الله والاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش والسوى الماء والخشب والمصنف رحمه الله تعالى مثل بمثالين لينبه أن الاسم الواقع بعد الواو قد يجب نصبه وقد يجوز فيه النصب والعطف أن الاسم الواقع بعد الواو قد يجب نصبه على المعية ولا يجوز فيه غير هذا وقد يجوز فيه النصب على المعية ويجوز فيه العطف. طيب الحالة الأولى وهي وجوب النصب مثل لها بقوله واستوى الماء والخشبته فهنا لا يجوز لأن الخشبة لأنه الخشب هذه عمود يقاس بها ارتفاع الماء حتى يصل إلى أخرها فهو ثابت وهو مستوٍ أي ما هو مرتفع لأن السوى بمعنى إيش بمعنى ارتفع والخشب عندهم هذه مقياس يضعونها ويرون ارتفاع الماء فهي فيثابته فالذي ارتفع ماه هو, هو الماء فقط فإذن هنا يجب النصب لأن الخشب ما فعلت الفعل وإنما الذي فعل الفعل ما الماء هو الذي ارتفع ارتفع إلى أن وصل إلى انهايته الخشب واستوى معها وإلا الخشب هي ثابتة هكذا قائمة والماء هو الذي ارتفع فالمفعول معه له حالتان أشار المصنب التمثيل إليه إلى الحالتين هاتين. الحالة الأولى يجب فيه النصب. يجب نصبه على المعيّة ولا يجوز غير النصب. الاسم الواقع بعد الواو. يجب نصبه على المعيّة ولا يجوز في غير ذلك. متى؟ إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الفعل. هذا انتبهوا له. هذا هو ضابط الحالة هذه الأولى. الحالة الأولى يجب فيها نصب ما بعد الواو. يجب أن ينصب على المعيّة. متى هذه الحال ما هو ضابطها كيف نضبطها نضبطها بهذا الضابط إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الفعل فهنا يجب هنا يجب نصب الاسم الواقع بعد الواو إذا لم يتأت منه الفعل باختصار إذا لم يتأت الفعل من الاسم الواقع بعد الواو يجب نصبه مثل ذاكرت والمصباح ذاكرت والمصباح هل مصباح ذاكر إخوان هل يتأت منه المذاكرة هل يفعل شيء من المذاكرة هذه المصباح؟ المصباح ما يفعل شيء من المذاكرة جماد ما يفعل شيء ما يذاكر معك وإنما كان بمساهمتي لما ذكرته لما ذكرته كان موجودا عندي بمصاحبتي فقلت ذكرته والمصباح أي المصباح كان مصاحبا لي فهنا ما الحكم في هذا الاسم الذي وقع بعد الواو يجب نصبه ليش يجب نصبه لأنه لا يتأتى منه الفعل لا يتأتى منه الفعل الذي وقع قبل الواو فإذا كان الاسم الواقع بعد الواو لا يمكن أن يعمل هذا الفعل ولا يتأتى منه الفعل الذي قبل الواو فإنه في هذا الحال يجب نصبه ذاكرت والمصباحه سرت والجبل سرت والجبل هل الجبل يسير أم ثابت ثابت ليس كذلك ولكن كان سيري بمصاحبه هذا الجبل بمصاحبه هذا الجبل فما حكم هذا الاسم الواقع بعد الواو سرت والجبل يجب نصبه ولا يجوز في غير ذلك ما يصرح العطف هنا لأن العطف يفيد المشاركة في الفعل يا إخوان العطف يفيد المشاركة في الفعل أنت لو قلت ذاكرت والمصباح ذاكرت أو ذاكر زيد والمصباح معنى إيش هذا الكلام معنى أن المصباح ذاكر ليس كذلك مسموح ما يذاكر لا يصر من هذا الفعل إذا هذا الكلام خطأ هذا الكلام خطأ لأنك جعلت المصباح يذاكر وواو العطف تفيد التشريك في الفعل تفيد التشريك في الفعل كما تقدم معكم أما هو المعية ما تفيده وواء المعية ما تفيد التشريك في الفعل وإنما تفيد المصاحبة في الزمن فقط تفيد المصاحبة في الزمن فقد يحصل تشريك في الفعل وقد لا يحصل، قد يحصل تشريك في الفعل وقد لا يحصل، لكنها إنما وضعت لأجل هذا لأجل المصاحبة في الفعل يؤتى بها لأجل بيان هذا الأمر وواء العطف يؤتى بها لبيان التشريك في في الفعل هذا واضح؟ فالاسم الواقع بعد الواو له حالتان، واو المعية. الحالة الأولى يجب فيه النصب متى؟ إذا لم يتأت منه حصول الفعل المتقدم قبل الواو. مثل ذاكرت والمسباح، فإن المصباح لا يمكن أن يذاكر، فإذا هذا يجب فيه النصب. سرت والجبل، الجبل لا يمكن أن يسير، وإنما هو واقف، وذاك يوم القيامة ويوم نسير الجبال تلك حالة أخرى، يوم القيامة يفعله الله سبحانه. وتعالى لكن الآن ما هو إلا ثابت في في مكانه واضح فاذا في هذه الحالة يجب نصبه لأنه لا يتأتى منه الفعل طيب وأيضاً مثلاً لهذه الحالة بقوله واستوى الماء والخشبة المصنف مثلاً لهذه الحالة بهذا المثال واستوى الماء والخشبة هنا يجب نصب الخشبة لأن المقصود باستوى ارتفع المقصود بمستوى ارتفع، والذي يرتفع إنما هو إيش؟ الماء والخشب هذه مقياس ثابت يعرفون به ارتفاع الماء الى الحد المعلوم الذي يريدونه. فإذا استوى مع الماء في الارتفاع، إذا استوى مع الماء الماء ارتفع ارتفع إلى وصل نهاية الخشب، فيقال استوى الماء والخشب أي أن الماء ساوى إيش؟ الخشب في الارتفاع، وليس معنا أن الخشب حصل منها الارتفاع. لأن الخشب ثابت ليست كذلك، فإذا هنا في هذه الحالة يجب النصب أو يجوز النصب؟ يجب النصب، ليش يجب النصب؟ لأن الخشب ما فعلت الفعل، وإنما الذي فعل للسواه هو الارتفاع منه، الماء هو الذي فعل هذا الارتفاع لإن وصل إلى نهاية الخشب، فهذا المثال ضربه المصنف للحال الأولى هذه على أنه يجب فيه نصب الاسم الواقع بعد الواو لأنه لا يصح تشريقه لما قبله في الفعل. الحالة الثانية يجوز فيها نصب الاسم الواقع بعد الواو ولا يجب يجوز فيها نصب الاسم الواقع بعد الواو ولا يجب ما هو ضابطها ضابطها هي التي يصح أن يتأتئه هي التي يصح فيها تشريك الاسم الواقع بعد الواو لما قبلها في الفعل إذا صح تشريك الاسم الواقع ما بعد الواو لما قبلها في الفعل فهنا يجوز الوجهان يجوز الوجهان مثل جاء الأمير والجيش، فالجيش يصلح منه المجيء ولا ما يصلح منه المجيء، يصلح ان يفعل المجيء، ليس كذلك فهنا في هذه الحال ما حكم الاسم لواقب بعد الواو، يجوز فيه الوجهان، يجوز النصب على المعيّة ويجوزش الرفع على العطف، ويجوز الرفع على العطف، فتقول جاء الأمير والجيش لأن الجيش تأتم منه الفعل. وهو المجيء ويصح أن يصدر منه المجيء فإذا صح أن يتأتى الفعل من الاسم الواقع بعد الواو الفعل الذي قبل الواو إذا صح أن يتأتى من الاسم الواقع بعد الواو فهنا وجهان النصب على المعية وإيش والعطف على الاسم متقدم هذا واضح يقول الكلام واضح إن شاء الله جاء زيد وعمرا كم وجهان في عمر جاء زيد وعمرا وجهان أحسنته النصب على المعية جاء زيد وعمرا على أنهم نصب على المعية وأيضا إيش الرفع على العطف جاء زيد وعمر وهو الأرجح وهو الأرجح ويجوز النصب على المعية هذا واضح فإذا تأت الفعل من الاسم الواقع بعد الواو فيجوز بهذا الاسم وجهان النصب على المعية والتبعية بالعطف إن شاء الله انتهينا من هذا هذا هو مثال الأول ما سمعت ذكرته المصباحة وسرت الجبل وأيضا استوى الماء والخشب مثال المصنف ومثال الثاني جاء زيد وعمر فيجوز جاء زيد وعمر وجاء زيد وعمر وأيضا كذلك مثال المصنف جاء الأمير والجيش والجيش لكن إذا قلت والجيش نعلم إيش بقولك هذا أنهما جاءا معا في وقت واحد معا في وقت واحد وإذا قلت والجيش فهنا ما ندري من المتقدم ما عندنا قرين مثلا هل الأمير تقدم أم الجيش تقدموا على الأمير لأن الواو ما تفيد المصاحبة في وقت واحد هذا واضح فهذا هو باب المفعول معه وهو من الأبواب السهلة من الأبواب السهلة فالحاصن أن العلا في الاتيان بالمفعول معه أنه يؤتى به لأجل بيان من فعل معه الفعل أي من فعل معه الفعل الفاعل الذي قبل الواو من فعل معه أو يؤت به لبيان من صاحب الفاعل الذي قبل الواو هذا الغرض من الاتيان به لأجل هذا الغرض أنك تأتي به لبيان الذات التي صاحبت الفاعل الذي قبل الواو فهذا هو الغرض وأما بالنسبة لوقوعه في القرآن هل وقع المفعول معه في القرآن أم أم وقوعه بيقين فلا فلم يقع بيقين في القرآن المفعول معه ووقع احتمالا وقع احتمالا, وقع احتمالاً أي انه ممكن ان يعرب مفعول معه وممكن ان يعرب عطف معطوف على ما قبله فبيقين لم يقع في القرآن وانما وقع احتمالا فله وقوع في القرآن لكن على سبيل الاحتمال لا على سبيل اليقين انه لا يصلح فيه الا النصب على المعية كما في ذكرت والمصماحة وسرت والجبل هذا ما هو موجود في القرآن نحو ذكرته والمصباحة وسرته والجبل هذا ما هو موجود وإنما وقع المفعول معه في القرآن على سبيل الاحتمال فقط على سبيل الاحتمال كقول تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم يجوز شركاءكم مفعول معه يجعل مفعول معه عربه جماعة من على لأنه مفعول معه ومنهم من عربه معطوف والفعل الناصب لم يقدر ومن ذلك أيضا الذي هو على سبيل الاحتمال قوله سبحانه وتعالى ذرني والمكذبين ذرني والمكذبين فمنهم من قال والمكذبين مفعول معه مفعول معه ورجح هذا جماعة من النحاة ذرني والمكذبين الياها مفعول به والمكذبين هذا في احتمالان مفعول معه مع المكذبين أو معطوف على الياء والمعطوف على المنصوب منصوب هذا واضح، فهذا أيضاً من هذا الباب وقع المفعول معه على سمين الاحتمان، وأيضاً كذلك ذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فمنهم من قال من مفعول معه ذرني مع من يكذب بهذا الحديث؟ طيب، ومنه من قال معطوف عن اللي المتقدمة؟ طيب، وأيضاً جعلوا من ذلك لنحشرنهم والشياطين. لنحشرنهم والشياطين، فمنهم من قال مفعول معه مع الشياطين، لنحشرنهم مع الشياطين، وهذا الزمخشي قال ذلك، ومنهم من قال هو معطوف على المتقدم على الها، لنحشرنهم والشياطين معطوف على الها، فالحاصل أن المفعول معه لم يقع في القرآن بيقين، وإنما وقع على سبيل إيش. الاحتمال جاءت آيات فيها يجوز أن يكون مفعول معه ويجوز أن يكون معطوفا على ما على ما تقدم أما بيقين كذاكرت والمصباحة فلم يقع هذا هذا واضح فهذه الآية تحفظ إن شاء الله التي وقع فيها المفعول معه في القرآن حفظوها اكتبوها فأجمعوا أمركم شراكاءكم وكذلك الذين تبووا الدار والإيمان فمنهم من قال مفعول معه تبووا الدار مع الإيمان وأيضا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدة يجوز يجوزها وهذا. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث وأيضا الآية ذرني والمكذبين ذرني والمكذب محتملة والآية الأخيرة لنحشرنهم والشياطين لنحشرنهم والشياطين فالشياطين يصلح أن يكون مبعول معه ويصلح أن يكون معطوفا على ما تقدم هذا هو درس اليوم أما بالنسبة وهو الذي نختم به الدرس لناصب المفعول معه أو نتركه إلى غد إن شاء الله ناصب. ما هو الذي ينصب المفعول معه نتركه إلى غد لأن المعلومات هذه كافية في الذكر فما هو الذي استفدنا الآن من هذا الدرس من يذكر فائدة استفدناها من هذا الدرس عند من أولا ما استفدناه من التعريف تذكر الفائدة التي استفدناها من التعريف ماذا استفدنا من التعريف من أوله لآخرة أن المفعول معه يجب نصبه لا المفعول معه يكون منصوبا لأنه قال هو الاسم المنصوب المفعول معه من الأسماء المنصوبة خرج بهذا المرفوع والمجرور وأيضا من قوله الاسم ماذا استفدنا أنه لا يكون فعلا ولا حرفا وإنما هو اسم أحسنته ومن قوله الذي يذكر نبيان من palmkra Control معه الفعل ماذا يستفيد منه نعم خرجت المفعيل المتقدم المفعول به المفعول فيه وهو الظرف خرج المفعول لأجله هذه كلها المفعول المطلق كلها خرجت لأن ما تذكر لي هذا الغرض نبيان من فعل معه الفعل أي نبيان الذات التي صاحبت الفاعل في الفعل التي صاحبت الفاعل في الفعل كان الأمثلة هذه ذاكرته المصباحة فالمبعول معه بين الذات التي صاحبت الفاعل عند حصول مذاكرة منه واضح هذا استفدنا من التعريب استفدنا فوائد أخرى أيضا من الأمثلة من أمثلة المصنف من المثالين المذكورين اتفضل أن المفعول معه نوعان أو يأتي على وجهينه أو له حالتان معذرة المفعول معه له حالتان استفدناها من المثالين الحالة الأولى يجب فيه النصب متى إذا لم يتأتى منه الفعل إذا لم يصحا يتأتى منه الفعل فيجب نصبه ذكرته المصباحة فالمصباح لا يتأتى منه مذاكرة فيجب نصبه والحالة الثانية سفدناها من المثال الأول أبن محمد أنه يجوز فيه النصب ويجوز فيه العطف وذلك إذا صحا يتأتى منه الفعل الذي وقع قبل الواو مثاله أممم جاء الأمير والجيش، فيصح الجيش على أنه مفعول معه، ويصح الجيش على أنه معطوف على الجيش لأن الجيش يصرح أن يصدر من الفعل وهو المجيء، وكذلك جاء زيد وعمرا وعمر، هذا وهذا، لكن تستفيد من قولك وعمرا بالنصب أنهما جاءا في وقت واحد، ومن قولك وعمر ما تستفيد هذا، ما تستفيد هذا الأمر. محتمل أنهم جاء في وقت واحد محتمل أن أحدهم تقدم على على الآخر طيب واستفدنا أيضا فائدة أخيرة ذكرناها نعم احسنته هذا أشرنا إليها أنفا الفرق بين هو المعية وهو العطف أن هو المعية تفيد المصاحبة وهو العطف لا تفيد هذا لكن استفدنا فائدة أخيرة ذكرناها أن المفعول مع لم يقع في القرآن بيقين لم يقع في الغران بيقين وإنما وقع على سبيل الاحتمال فالآيات التي فيها احتمل أنه مبعول معه يصلح فيها أن يكون أيضا إيش معطوفا أن يكون من باب العطف لا من باب المبعيل معه فالقران كما قال ابن الشام لم يقع فيه المبعيل معه بيقين وإنما وقع على سبيل الاحتمال فهو واقع لكن على سبيل إيه الاحتمال يجوز فيه وجهان العطف المعية ما هي الآيات التي ذكرناها التي وقعت في الغران على سبيل الاحتمال أذكر شيئا منها فع صوتك من أجل ننتهي وقت درني ومن خلقت وحيدة أمن فأجمع أمركم وشركاءكم عندك يا ولد حبشي درني ومن يكذب بهذا الحديث أحسنت درني والمكذبين نعم نعم الذين <تصفيق> تبووا الدار والإيمانة لنحشرنهم والشياطين. هذه كلها آيات وقعت في القرآن يصلح فيها المعيه ويصلح فيها العطف الله سبحانه الله وحمدك نايله ومن تستغفر أقوم